119. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا, خرجوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا 110. الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهوام um